بسم الله الرحمن الرحيم حميم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم غفر الزنب وقبل التوب شديد العقاب في الطول لا إله إلا هو إليه المصير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 برسولهم ليأخذوا وجدلوا بالباطل ليدعضوا به الحق فأخذتهم فكيف كان عقابه وكذلك حقت كلمات ربك على الذين كفروا أنه أصاب النار الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وصّعت كل شيء وحده وإلما فاغفر للذين تابوا والتابؤ سبينك وقهم عفا بالجحيم ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدته وما فضّع وما فضّع من آبائهم وأزواجهن وزرّياتهم إنك أنت العزيز الحكيم وقهم السجئات ومن تقي السجئات يومئذ فقد رأمته وذلك هو الفوز العظيم إن الذين كفروا يُنَادُونَ لَنَا الله اللَّهَ أَكْبَرُ مِمَّا قَتَقُمُ أَنفُسَكُمْ إِذْ تُدْعَوُنَا إِلَى مَا نَفْتَكِرُونَ قُلْ رَبَّنَا أَمَتَّ نَفْسَتَيْنِ وَأَحْيَيْتَ فاعترفنا بإذنوبنا فهلنا خروج من سبيل ذلكم بأنه إذا دعي الله وحدا كفرت وإن يشرك به تؤمنوا فالحكم لله العنج الكبير هو الذي يريكم آياته وينزل لكم من السماء رفقا وما يتذكر إلا ما ينيب فدعوا الله مخلصين له الدين ونوكرها الكافرون رفيع الدرجات ذو العرش يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده ليوذل يوم التناق يوم هم بارزون لا يخفي على الله منهم شيء لمن الملك اليوم Lila el-wáid al-Qahyab El-yewa وأنذرهم يوم نازفة إذ القلوب لدى الحناجر كظيمين ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع يعلم خائنة لعين وَمَا تخفي الصدور والله يقضي بالحق والذين تدعون من دونه لا يقضون بشيء إن الله هو الثميع البصير أَوَلَمْ يَسِيرُوا فِي رَضْفٍ فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ كَانُوا مِنْ قَبْلِهِمْ كَانُوا هُمْ أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَآثَارًا فِي الْأَرْضِ فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ وَمَا كَانَ لَهُم مِنَ اللَّهِ مِنْ وَاقِعٍ فَهَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانَتْ تَعْتِيمُ رَثٌّهُمْ بِالْبَيْنَاتِ فَكَفَرُوا فَأَقْبَلُوا مِنْهُ إِنَّهُ قوي شديد وَلَقَدْ بآياتنا وسلطان مبين إلى فرحون وهامان وقارون فقالوا كَذَّابَ كذاب فلما جاءهم بالحق من عندنا قالوا قالوا قتموا أبناء الذين آمنوا معه واستحيوا نساءهم وما كيد الكافرين إلا في ضلال وقال فرعون ذروني أقتل موسى واليدعوا ربه إني وليدع ربه إن أخاف أن يبدل دينكم وأن يظهر في الأرض الفساد وقال موسى إني عزت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم العساب وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه أتقتلون رجل من يقول ربي الله وقد, وقد جاءكم بالبينات من ربكم وإن وَإِنْ يَكُوا كَاذِبًا فَعَرَيْ كَذِبٌ وَإِنْ يَكُوا صُوَدِقًا يُصَيبِكُمْ بَعْضُ الَّذِي يَعِدُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ كَذَّابٌ يا قوم لقوم الملک اليوم ضوئين في نور ضيف ما من بأس الله إجعانوا قال في العقول ما أريكم إلا ما أرى وما أديكم سبيل الرشاد وقال الذي آمن يا قوم إني أغاف عليكم مثل يوم لحظة بمثل دأب قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم وما الله يريد ظلما للعباد وَيَا قَوْمِ إِنِّيَ أَخْوَفُ عَلَيْكُمْ يَوْمَ التَّمَادِي يَوْمَ تُوَلُّونَ مُدَبِرِينَ مَا لَكُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ عَاصِمٍ وَمَا يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادَ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 كذلك يضل الله من هو مسريف مرتاب الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان نتاهم كبر مقتن عند الله وعند الذين آمنوا كذلك يطبع الله عنا كل قلب متكبر جبر وقال فرعون يا ما نبنني صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب الثماوات فأطلع فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا وكذلك زينني فرعون سوء حمله وصد عن السبيل وما كيد فرعون إلا في تبابه وَقَالَ الَّذِي آمَنَ مِمَّا اتَّبَعُونِ أَهْدِيكُمْ سَبِيلًا وَالشَّادِ يا قَوْمِ إِنَّمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا مَتَاعٌ وَإِنَّ الْآخِرَةَ هِيَ دَارُ القرر من عمل صيحة فلا يجز إلا مثله ومن عمل صالحا من ذكر نوسا وهو مؤمن فأولئك رَئَنَائِكَ يَذُقُونَ الجَنَّةَ يُرْزَقُونَ فِيهَا بِغَيْرِ حِسَابٍ وَيَا قَوْمِ مَا لِي أَدْعُوكُمْ إِلَى النَّجَاةِ وَتَدْعُونَنِي إِلَى النَّارِ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 لا ظلم أن ما تدعون لي إليه ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة وأنما ردنا, وأن ردنا إلى الله وأن المسرفين هم أصحاب النار Várj مَا tázs koronáma, akoronáma, vagy a fau e lo a meria in a law, és a law 122-العذاب النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الثاعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب وَأَيْزَيْتَ حَادُّونَ فِي فَيَقُولُ الْضَّعَفَانِ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَاءَلْ فَأَلَنْ فَهَذَا أَنْتُمْ وقال الذين استكبروا ان كل فيها انا الله قد حكم بين العباد وقال الذين في النار الاخوة سنتجهن ندعو ربكم يخفف عنا يوما من العذاب قَالُوا أَوَلَمْ تَكُن تَأْتِيكُمْ رُسُلُكُمْ بِالْبَيِّنَاتِ قَالُوا بَلْ قَالُوا فَدَّعُوا وَمَا دُعَاؤُكُمْ كَفِينًا إِلَّا فِي الضَّلَالِ إِنَّ لَنَا أَنْصُرَ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي حَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الْشَّهَادُ يَوْمَ لَا يَنفَعُ الظَّالِمِينَ مَأْذِرَتُهُمْ وَلَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ ولقد أتينا موسى الهدى وأورثنا بني إسرائيل الكتاب هدى وفكر لأولينا الباب فاصبرنا وعد الله حق وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ بِالْعَاشِقِ وَالنَّبَكِر إِنَّ الَّذِينَ يُشَادِلُونَ فِي آيَاتِ اللَّهِ بِغَيْرِ سُلْطَانٍ بغير سلطانتهم إن في قدرهم إلا كبر ما هم ببالغ فاستئذ بالله إنه هو السميع البصير لا خلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثرا الناس لا يعلمون وما يستوي الأعمى والبصير والذين آمنوا وعملوا الصالحات وللمسي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 إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين الله الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنار مبصرا إن الله فض على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون ذلكم الله ربكم خالق كل شيء لا إله إلا هو فأنا توفكون 1. Kذلك يوفق الذين كانوا بآيات لا يجعدون الله الذي جعل لكم الأرض قرارا والسماء بناء 3. وصوركم فأحسن طوركم ورزقكم من الطيبات ذاركم الله ربكم فتبارك الله رب العالمين هو الحي لا إله إلا هو فدعوا مخلصين له الدين الحمد لله رب العالمين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 ثم من حلقات ثم يخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ثم لتكونوا شيوخا ومنكم من يتوفى من قبل ولتبلغوا وَإِن تَبَيَّنُوا أَذًا ثُمَّ وَلَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ هُوَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيت فَإِذَا قَضَى أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ وان تولا الذين يجادلون في ايات الله ان ما يطرفون الذين كذبوا بالكتب وبما ارسلنا به رسلنا فسوف يعلمون فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ إِذِ الْغَالُونَ فِي أَعْنَاقِهِمْ وَالثَّنَاسُ يَسْحَبُونَ فِي الْحَمِيمِ ثُمَّ فِي النَّارِ يُسْجَرُونَ ثُمَّ قِيلَ لَهُمْ أَيْنَ مَا كُنتُمْ تُشْرِكُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ قَالُوا ظَلُوا عَنَّا بَنْ لَمْ نَكُنْ نَدَعُوا مِنْ قَبَلُ شَيْئًا كَذَلِكَ يُضِلُّ اللَّهُ الْكَافِرِينَ ذَلِكُمْ بِمَا كُنتُمْ تَفْرَعُونَ فِي نَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَبِمَا كُنتُمْ Ugyanakkor a babuba, a bajsa, a mahói dinnafinga, فَإِنَّمَا نُرِيْعَنَّكَ بَعْضَ الَّذِينَ يَعِدُهُمُ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ فَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ 1. وَلَقَدْ رَسُلًا رُسُلًا مِنْ قَبَلِكَ مِنْهُمْ مَنْ قَصَصْنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَنْ بِآيَةٍ اللَّهِ فإذا جاء أمر الله قضي بالحق وغسله نالك المبطلون الله الذي جعل لكم لن آمن تركبوا منها ومنها تاكلون ولكم فيها منافع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 a fel nem érők a földben, كيف كان milyen الذين من következményük كانوا korábbiakból? Többek között a في فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرعوا بما عندهم من العلم به فَنَا قَالُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَأْدَهُ وَكَبْرَنَا بِمَا كُنَّا بِهِ مُشْرِكِينَ فَلَمْ يَكُوا يَنْفَعُمُ إِيمَانُهُمْ لَمَّا وَأَوْ بَأْثَنَا سُنَّةَ اللَّهِ الَّتِي قَدَ خَلَتْ فِي عِبَادِهِ waخواسيira هنا ك